وَلَ قَّرَ بنَالَِّاسِ فيِي هذا القُرآن مِنْ كلُلِّ مَثَل وَلَئِ جِْتَهُم بِآَةَِّ يَقُولًا الَّينَ كَثَرُ إَِ إن تُمُ إللاا مُبطِلُ